يقول السؤال يا شيخ ان هناك رساله اصدرت من دار التجديد في الكويت والتي يقوم عليها عدد من المنتسبين الى الثلاثيه ذكروا في هذه الرساله مقولتكم عن شيخنا الشيخ ربيع لما رد على عبد الرحمن عبد في بتبين الحق بانكم ستناصحوه على فعله هذا ففهمت مناصحتكم بانكم ستردون عليه وتايدون عبد الرحمن على جواز تعدد الجماعات وكما قيل صاحب العباره هو اعلم بمدلولها كما يا شيخ قولكم في هذا من الخير تهل السنة والجماعة معرغنا من نحن السنة ومعرغ المقالات وكتابات وكل شيء أكبر من كذلك بعدما نصحنا وترك الاشياء التي في نقل فيها نريد أن الله جل وعلا يمنحه الاستقامه وقول الشيخ ربيه في جماعه كل جماعات وصراط واحدة صحيح هذا حق الجماعة له السنة واحدة والصراط واحد قال تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم قال تعالى وأنها لا صراطي مستنف التبعوه فسرات واحد وجزء واحد ورسولنا وجماعة ولكن ما بعد خرائط كثيرة أنا رد فيها على أنت رحنا لمقراه ولكن هذا العنوان طيب جماعة ولا جماعة فصاة واحد زائد هذا صافي فيها شيء خرائط والله ما بعد خرائط لكن أصعب بأن شربيه من رسولنا وجماعة وشياج الرهان كذلك وإذا غلط واحد منهم يصح الخرائط مم معصوم إذا غلط أنت رحنا أو فلان أو فلان أو, أو رضي أو زيد أو أمك يص كله بني أدم حطار. ما معمنا إلا رد مردون عليك يعني <تصفيق> ما قلت تتخبى أنك تتردت عليه وقتنا هذا؟ لا لا بس عمد مزادة النصيحة يمكن النصيح. أن نصح كل أحد النصيحة لكل أحد لكن نخبركم أن الشيخ ربي يمي على السنة والجماعة فكذا الشيخ محمد عمار رحمه الله فكذا الشيخ علي ناصر فقيقي الشيخ صالح سيخ صالح من يمي جمع بلعب المليان معروفين بلعب السنة والجماعة